「思い出の世界を変えるのは私の ا い出の世界を変えるのは私の世界を変える ي は私の世界を変えるのは私の世界を変えるのは私の世界 ا 変えるのは私の世界を変えるのは私の世界を ا えるのは私の世界を変えるのは私の世界を変える。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 قالوا ف أ ت و اانت به على أعين ل ا قالوا س لعلهم يشهدون ن أ فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم, فاسالوهم ان كانوا ينطقون فرجعوا إلى ف ق ا ل و ا ا إنكم أنتم ل ظ ا ل ق و نكسوا ثم ن على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم افر لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون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 ووهبنا لهم إ س ح ا ق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أ ئ م ه يهدون بامرنا واوحينا إ ل ي ه م فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه, وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين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 أ م و ا ح د ة و أ ن ا ربكم ف ع ب د و ن و و ت ق ط ع ا أمرهم ب ي ن ه م ك ل إ ل ي ن ا راجعون للعلوم الاسلاميه و ا س م ا ر الله قرية ه ا ل ح س ن ا وهم لا يرجعون حتى إ ذ ا فتحت ي أ ج و ج و م أ ج و ج وهم من كل حدب ينسلون ن الذين ويلنا كنا من كنا واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا قد غفلة بل في إ هي ظالمين إن